الآيات وختم المصنف رحمه الله تعالى الباب بذكر كلام الشيخ السلام بن تيميه رحمه الله تعالى حيث قال قال أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى وقد عرفنا أن هذا القول ذكره في جزء السابع صفحة سبع سبعين وهو الكتاب المتعلق بالإيمان ويسمى به الإيمان الكبير قال أبو العباس رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كلما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه هذا يتعلق به الايه الأخيرة ولدعو الذين زعمتم من دون الله الآية فنفى أن يكون لغيره هيد لغير الله عز وجل ملك أو قص منه يعني الحظ والنصيب من الشيء أو يكون عونا لله تعالى ولم يبق إلا الشفاعه هذا كله مر الحديث فيه فبين الله عز وجل انها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ومعلوم أنه لا يرضى هذه الاصنام لأنها باطنة وحينئذ ما تكون شفاعتها منفيه قال كما قال تعالى عن الملائكه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لمن ارتضى إذا هنا تضع عن من حذفه حذف الجار المجرور منذ يدل على ماذا على العموم التضايع يعني رضي رضي عمن؟ عن الشافع وعن المشهوع فيه صار فيه ماذا صار فيه عموم هذا وجه الاستدلال به هذه النصوص الدل على أن الرضا متعلق به الشافع وكذلك متعلق به المشهوع فيه قال رحمه الله تعالى فهذه الشفاعة التي يظلها المشركون هي منتفية يوم القيامة هذه الشفاعة التي يظنها المسلكون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده أي وكما أخبره فالواب عاطفة ويحتمل النهاية السنافية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً بد من الإذن لا يبدأ بالشفاعة اولا ثم يقال له ارفع رأسك أي من السجود وقل يسمع وقل يسمع من السامع الله عز وجل وقل يسمع وقل يسمع, يسمع إذا أنت القائل والله عز وجل هو السامع هو الذي يسمع وسل تعطى وسل تعطى أي وسل ما بدلك كذلك حذف ماذا حذف المفعول به وحذف المفعول به في الجملة عند أهل الأصول يعد من من صيغ العموم سل يعني اسأل ما شئت حينئذ صار ماذا صار فيه عموم سل ما بد لك تعطى إياه واشفعت شفع حينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضى بينهم وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله من أسعد من موتدى أسعد الناس هذا خبر و خبر من أسعد الناس بشفاعتك يا رسولنا عرفنا أن أسعد هنا ليست على على بابه ليست على على بابه لأنه بين الذين هم أسعد الناس بشفاعته هم أهل الإخلاص حينئذ إذا كان من باب السعيد وأسعد وأسعد الناس هم أهل الإخلاص إذا من سوى أهل الإخلاص يكون ماذا يكون سعيدا وليس هذا بمراد وليس هذا به كل من لم يكن من أهل الإخلاص فهو شقي وليس بسعيد عندئذ اسعد هنا ليست على على بابه هذا كثير في لسان العرب فبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي يكون اسعد الناس ويكون سعيدا بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه بمعنى انه قد امتلا قلبه بالإخلاص بالاخلاص قد عرفنا ان هذا قيد وهو قيد ثقيل يدل على ان لا إله إلا الله ليس المراد بها مجرد التلفظ بل لابد من ماذا؟ لابد من أعمال تصاحبها سواء كانت هذه الأعمال بالقلب أو باللسان أو بالأعمال به بالجوارح والأركان لا تصح لا إله إلا الله ولن تقبل ولن تكون كلمة تدل على الاخلاص وكلمة التوحيد إلا بقيودها إلا بقيودها وقيودها ثقال كما قال أهل العلم خالصا من قلبه وفي روايه خالصا مخلصا من من قلبه ولذلك قال الشيخ الاسلام رحمه الله وكلما كان الرجل أعظم اخلاصا لله كان شفاعه الرسول اقرب إليه لأن الاخلاص هذا مراتب أصل الاخلاص كمال الاخلاص الواجب كمال الاخلاص المستحب والناس تفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما وعرف الاخلاص بتعريف حسن فقال الاخلاص محبه الله وحده وارادته وجهه اراده وجهه ان يريد بعمله إلا الله عز وجل قد يكون ثم خدش في كمال الاخلاص لا يخرجه عن ماذا لا يخرجه إلى الى الشرك الاكبر انما يكون ماذا يكون فيه شيء من الرياء والسمعه وهي نوع من الشرك الاصغر من قال لا اله الا الله خالص من قلبه فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله هكذا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فتلك الشفاعه إنما هي لمن لأهل الإخلاص تلك شفاعة لأهل مقدمة وخبر. وخبر تلك مبتدا شفاعة بدل عطف و لأهل الإخلاص لأهل الإخلاص هذا متعلق بالمحذوف أي كائنة لي لأهل الإخلاص أهل الإخلاص يعني أصحاب الإخلاص بإذن الله هذا بيان لقيد وهو أن هذه شفاعة لن تكون إلا بإذن جل وعلا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم إذا من دونه من باب أولى وأحرى دائما إذا نفي الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له في ذلك شيء فمن دونه من باب أولى وأحرى كذلك هذا يدل عليه ماذا؟ قياس الأولى, قياس الأولى. قال فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله قال مرة ذكر الشالح هنا في قوله وفيه وشفاعة لما قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه وفي صحيح مسلم عنه قال لكل نبي دعوة مستجابه لكل نبي دعوة مستجابة قل إذن من صيغ العموم قال فتعدل كل نبي دعوة يعني قدمها في الحياة الدنيا واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة واصلة إن شاء الله هذا التحقيق من مات لا يشرك بالله شيئا لا يشرك بالله شيئا هذا هو تحقيق ها الإخلاص لأنه قال في الحديث السابق من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إذن لابد ماذا لابد أن ينتفي أصل الشرك من قلبه حينئذ قال لا إله إلا الله ويشرك بالله شركا اكبر اجتمعان لا يجتمعان ولذلك في هذا الحديث الحديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه هذا متعلق بماذا؟ متعلق بالشفاعه فبين محل الشفاعه ولمن تكون وهذا الحديث بيّن فيه ماذا؟ فهي نائلة واصله إن شاء الله وهذا تحقيقا من مات لا يشرك بالله شيئا لو جمعت من مات لا يشرك بالله شيئا مع قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ستكون النتيجة ماذا؟ لا يشرك بالله شيئا لابد أن يكون قائلا لا إله إلا الله وينتفل الشرك بتحقيق الاخلاص فمن كان معه لا إله إلا الله دون إخلاص وهو الشرك الأكبر لا يكون موحدا لا يكون موحدا إذا بجمع هذا مع مع ذاك يفسر الحديث في ما عليه المرجع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو فعل ما ما فعل هذه عقيدة فاسدة ليست بعقيدة الأنبياء والمرسلين إنما هي عقيدة الجهة من ومن نحوه قال الشارح فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين أنها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله وكذا في أحاديث شفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد وليس المراد أهل التوحيد الذين هم ماذا؟ الذين لا يذنبون صحيح او لا؟ ولذلك من قال لا إله إلا خالص من قلبه ليس المراد به أن, أن يأتي بي بالطاعات على وجه الكمال ولا يقع في معصيه بدليل ماذا؟ بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل كبائل أن لا يدخل النار إذن حصل عندهم خلل في الإخلاص وكذلك فيما يتعلق بإخراج طائفة من اهل الكبائر من النار إذا لم يوجد الاخلاص ماذا؟ على وجه الكمال فدل ذلك على أن المراد بالإخلاص هو أصله هو هو أصل وهو ماذا؟ أن ينتفي معه الشرك الأكبر فلا يجتمعان عنه. يجتمع عنه لا يجتمع لا يلبسن عليك ملبس الشرك الأكبر وأصل الإخلاص لا يجتمعان عنه فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما به ماذا؟ لا إله إلا الله وتبرأ من الشرك وأهله قال إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز وقال الحافظ المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة يعني التي سأل عنها أبو هريرة الذي الله تعالى عنه وهي التي يقول امتي امتي فيقال أخرج من في قلبه وزنه كذا من الإيمان من الإيمان عرفنا أن قوله من الإيمان مراد به الإيمان الشرعي الإيمان الشرعي حينئذ لا يتحقق الإيمان الشرعي إلا بماذا بأركانه الثلاث. بأركانه الثلاث فلا يقول أن قائل هذا الحديث يدل على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ولا يقول الن قائل أن هذا الحديث يدل على أن الحديث الوارده في تكفير تارك الصلاة أن المراد بها ماذا كفر دون دون كفر هذا باطل لماذا لأن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ماذا كذا من الإيمان هل أل هنا للعهد الذهني علين ليس عندنا إلا إيمان شرعي وليس عندنا ايمانا لغويا فيكون المرد إليه وإنما الإيمان الشرعي، علينيذ نفسر بالإيمان ما يصح الإيمان به وتثبت قدم العبد في الإيمان يكون داخلا هنا في هذا القيد ثم أحاديث وايات ثم آيات وأحاديث تدل على بيان حقيقة الإيمان الشرعي متى يخرج متى لا متى لا يخرج إذن يكون المرد ماذا ما كان في مضانه يكون مقدما على مثل هذه الأحاديث المحتملة فالاستدلال بها والوقوف معها ورد سائر النصوص الصريحة يكون من تقديم المتشابه على المحكم يكون من تقديم المتشابه على المحكم لماذا؟ لأن هذا محتمل من الإيمان يحتمل ماذا؟ أنه أراد به أصله أراد به كماله إلى اخره ما الذي يدخل ما الذي لا يدخل نواقض الإيمان نواقض الإسلام لم تبين في هذا الحديث إذن يكون بجمع النصوص بعضها مع بعض قالوا أما الشفاعه العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة وهم الذين يدخلون بغير حساب ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب. وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات على جهة الإجمال شفاعة الكبرى في أهل الموقف ليقضى بينهم التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك أحد من الأنبياء والمرسلين وشفاعته في أهل الجنة في دخولها قد ذكرها أبو هريره رضي الله تعالى بحديثه الطويل المتفق عليه يعني اول شافع أول مش أول من يدخل جنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذن يشفع لله تعالى في دخول أهل الجنة الجنة ولقوم من العصات الذين يدخلون النار بذنوبه ولقوم من العصات الذين يدخلون النار بذنوبه الحديث بها متواتره قد أجمع عليه الصحابة أهل السنة قاطبة ويشفع لمن استوجب النار يعني السابقة لمن دخل النار فيشفع فيخرجون من النار وهذه لا إنما يشفع فيه قوم استوجبوا يعني وجبت عليه ماذا النار حينئذ لا يدخلونها وهذا قد يستدل لها به شفاعة لأهل الكبائر من امتي لأنه عام شفاعة في أهل الكبائر أو لأهل الكبائر من من أمتي أهل الكبائر أهل للشفاعة سواء دخلوا النار أو لا متى ما كانوا ماذا متدبسين بالكبائر هؤلاء إذا مات على كبيرة دون توبة أما من وقع في كبيرة ثم تاب فلا يقال فيه مات على كبيرة صحيح ام لا من مات على توبة من كبيرة لا يقال فيه ماذا أنه مات على كبيرة وإنما الذي مات على كبيرة الذي صار ماذا الذي صار مذنبا ولم يكن ثم توبة تجب هذا الذنب قال ويشفع لمن, لمن استوجب النار ويشفع لمن استوجب النار فيشفع لهم الا يدخلوها ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم وهذه لم ينازع فيها أحد لم ينازع فيها أحد مع انهم لم يذكروا لها دليلا وانما ذكروا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وارفع درجته في المهديين هذا عام فيمن يصل عليه هم عليه من جنازة ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم وبعض الكفار في تخفيف عذابهم هذا ثابت في من في أبي طالب فقط ولذلك التعبير وهذا جرى فيه مجرى ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض الكفار في تخفيف عذابهم يعني إذن لم يرد الله في ماذا في أبي طالب في أبي طالب وأبي لها في جزئية معينة ومع ذلك فيبقى على الأصل قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله تعالى لماذا؟ لأن الله تعالى لا يرضى عن المشركين ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في بيان في محل البحث وهو أن أسعد الناس يعني سعيد الناس بالشفاعة هو من قال لا اله الا الخالصا من قلبه هؤلاء المشركون لم يقولوا لا اله الا الله او قالوا لا اله الا الله لكن انتفى في حقهم الاخلاص او لا هؤلاء المشركون الذين لا يستحقون الشفاعه اما انهم لم يقولوا لا اله الا الله هنا واضح شأنه وثانيا قالوا لا إله إلا صورة أخرى للمشركين قالوا لا إله إلا الله ولكن انتفى قيد من قيود لا إله إلا الله صحيح أم لا خذ مثالا المنافق نفاقا أكبر هل هو من أهل الشفاعة من أهل الشفاعة جوابوا له قطعا بالإجمع ليس من أهل الشفاعة لماذا لأنه في الدرك الأسفل من النار بين الله تعالى هؤلاء ليسوا اهلا لي للشفاعة قال لا إله إلا الله قال لا إله صلى, صلى صام صام تصدق تصدق قاد يجاهد كذلك قاد يجاهد حينئذ نقول هذا يدل على أنه ليس قول لا إله إلا الله يكون كافيا في الحكم عليه بالإسلام ولا تكون لمن أشرك بالله قال فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد لله وحده لا الارتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيره فإن هذا هو حقيقة الشرك ودعاؤهم وطلبهم الشفاعة فلا تنال بذلك بل هو أصل الشرك العالم الذي ماذا صرف الدعاء لغير الله تعالى السغاثة بغير الله تعالى هذا أصل الشرك العالم وبيّن المقيم رحمه تعالى في كلام النفيس في مواضع عديدة في الداء والدواء وفي إغاثة اللهفان وفي المدارج مدارس السالكين في مواضع ثلاث في فيما يتعلق ببيان الشرك فيلزم الرجوع إليه قال بل هو أصل شرك العالم ولكن كما قال بعض السلف من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له يعني هكذا من راسه يظن أن هذا يشفع حينئذ كأن الشفاعه بيده كأنه صاحب الشفاعة يختار هذا الولي هذا المعبود هذا القبر إلى اخره حينئذ يكون ماذا يكون جانيا على نفسه متحكما في الرب جل وعلا ولذلك عامله الله تعالى بنقيض قصده هو رجا الشفاعه من هذا الولي عنيد لن يكون شفيعا له لن يكون له بل لن يكون من اهل الجنه اصلا لماذا لانه مات على شركه اما تعالى على شركه ولذلك قال كما قال بعض السلف من جهل المشرك من جهله يعني مما يدل على جهله هو جاهل اصلا كل مشرك هو هو جاهل وكل عاص فهو فهو جاهل لا اشكال لا تنافي بين أن يقال مشرك ويقال ماذا جاهل بل كل كافر فهو فهو جاهل وكل يهودي فهو جاهل وكل نصراني فهو, فهو جاهل وكل منافق فهو جاهل لا يتنافى وصف الجهل مع إثبات الكفر هذا عند السنه السنة والجماعة ومن قال بأن المشرك يعذر به بالجهل لكونه يقول لا اله الا الله حينئذ يكون معذورا حينئذ جعل الجهل مانعا من تنزيل الحكم عليه والاسم كذلك حينيذ لا يكون ماذا لا يكون مشركا بل هو مسلم باق على على إسلامي لزمه ماذا ما دام أن الجهل جعله مانعا من تنزيل الاسم الحكم. لزمه أن يقول ذلك في كل يهودي ونصراني لأنه جاهل جاهل أو لا جاهل يجهل. قد يكون ما بلغه الإسلام ما علم أو بلغه مشوشا حينيذ نقول ماذا هذا في الدنيا ما حكمه ما حكمه ادعو ها كافر على الصحيح او بالاجماع بالاجماع لا خلاف من قال على الصحيح كفر من كفره على الصحيح قال على الصحيح على الراه كفر تدعى الاسلام لماذا لان مكذب اجماع قاطع ومن المعلوم من الدين بالضروره ان اليهود كفار جمله وتفصيلا كيف جمله وتفصيلا ان لن يقول جمله نعم يقول اليهود كفار لكن فلان ها جورج ونحوه هذا كافر أو لا هذا ينازع فيه قل لا هذا جاهل هؤلاء كفار هؤلاء أشد كفرا من اليهود ومن قال كذلك فيه في النصارى فهم أشد كفرا من, من النصارى تابع لهذا هذه الدعوة صارت الآن يروج لها في الباطن أن اليهود والنصارى باعتبار الجنس باعتبارهم كجماعة اليهود كفار صار ماذا صار كقول السلف كما يزعمون من قال القرآن مخلوف فقد كفر ثم إذا جاء في العين نظر لابد من تحق شروط انتفاء الموانع قالوا اليهود إذا كفار لأن الله تعالى كفره في القرآن من أجل أن يوازن بين ماذا؟ بين تكفير الله تعالى وبين قاعدة تحقق شروط انتفاء الموانع فيطلق الكفر كما اطلقه الله عز وجل لأن لا تقول ماذا كذبت القرآن قل لا أنا ما كذبت القرآن أنا قلت اليهود كفار وقول النصارى كفار والمجوس كفار لكن بعينه ما جاء تنصص عليه ما جاء في القرآن اوباما كافر جاء تحفظون آية تحفظون حديثا ما جاء ليس كذلك إذن هذا العين في عنه ماذا الكفر العيني مع كونه نصرانيا قد وقع في الكفر فوقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه ولا نحكم بذلك حتى تتحقق الشرطة في الموانع ومنها العلم والعلم هنا منتفي، والجهل مانع، وقد تحقق، فارتفع ماذا؟ الوصول، هكذا يقررون، هؤلاء كفار، ليس النصارى، هؤلاء الذين يقررون هذا التقرير كفار متدون عن الإسلام، كبيرا كان أم صغيرة لو لم تكفر أو شككت أنت بكفره، أنت أولبي بالكفر منه، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله لا تكفي، بل لابد من من الإخلاص، المنافقون كفار، فقالوا لا إله إلا الله، إذن يرتمع معنا هذا بحثنا يرتمع معنا الشرك والجهل ولا يكون الجهل مانعا من تنزيل الوصف الذي هو الاسم ومن تنزيل الحكم الذي يترتب عليه في الدنيا والاخره كلام أهل العلم فيما يتعلق بي بأهل الفترة قد يؤخذ هذا الكلام حجه كلامهم في الآخرة وليس لهم كلام فيما يتعلق بي بالدنيا وهم يبحثون في ماذا؟ في الدنيا يعني في الدنيا ليس عندنا إلا مؤمن أو كافر هذا الذي لم يبلغه رسول ولم تبلغه حجة ما حكمه إذا لم يكن موحدا فهو كافر إذا لم يكن موحدا فهو كافر حينئذ نحكم عليه في الدنيا بماذا؟ بالكفر والشرك وحكى ابن تيمية رحمة الله تعالى على ذلك شأنه في الآخرة هل يمتحن أو لا يمتحن؟ هذه مسألة أخرى ولذلك لما سووا بين الحكم الدنيا والحكم الاخروي حينئذ وقعوا في ظلال وإلى ثم فرق بين بين الحكمين نقل ابن القيم وحول تعالى إجماع على أن الخلاف في أهل الفترة ليس في الدنيا ولذلك لو وجد من لم تبلغ الدعوة وصلت إلى قرية وظهر لك ماذا أنه لم يسمع بالإسلام اصلا وما رأوا لا قرانا ولا من يبلغهم القرآن حينئذ نقول هؤلاء لم تبلغهم دعوة لم تبلغهم ما حكمهم كفار لا يقبرون مع المسلمين لا يذهب بهم إلى مقابل المسلمين إذا وجد عندهم مال لا يورثون كذلك لا يورثون <تصفيق> وأما حكم في الآخرة هو الذي يقال بأنه ماذا لا نحكم عليهم ببنار بعيالهم إلا إذا دل الدليل وهنا لم يدل الدليل بل جاء البيان بي بكونهم يمتحنوا إلى خير كلامهم في هذا المقام إذن هنا قال ماذا من جهل المشرك إذا يجتمع الجهل والشرك يرتمع الجهل والشرك كذلك الكفر فرقنا بين الشرك والكفر قال من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له انه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاه تنفع من ولاه يعني قياس قياس الباري جل وعلا على ملوك الدنيا حصل تشبيه شبه الخالق بيب قال قالوا الله تعالى ملك بل ملك الملوك لا يدخل على ملوك الدنيا مباشرة لابد من من حراس وإذا كان لك شيء ما بد من وساطة نحو ذلك هذا في شأن من في شأن ملوك الدنيا لا ترفع الحوائج ولا يزيلون الكروب نحوها إلا بماذا إلا بشفاعات. قال الله عز وجل أجل وأعظم فأرادوا تنزيها البارد جل وعلا فقاسوه على المخلوق فحينئذ أرادوا وسطة قالوا هؤلاء الأولياء أطهروا قلوبا وأعظم جاها عند الله تعالى وهم أقل ذنوبا ونحن مذنبون حينئذ ماذا صنعوا ذهبوا إلى هؤلاء الأولياء فطلبوا منهم من أجل أن يطلبوا من الله تعالى إذا قياس فاسد بل هو من أفسد أنواع القياس هو باطل وهو الشفاعة التي أبطلها الله تعالى ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله لابد من الرضا وهو لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بد من التوحيد يعني ما يدل على أو ما يكون مقتضى لا إله إلا الله لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمد رسول وهما أصل الدين الذي لا يصح. لا يصح دين أحد إلا بتحقيق مضمون الشهادتين شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال ابن تيميه بعد ذلك رحمه الله تعالى وحقيقته حقيقته حقيقتها حقيقته أيهما أولى الأصل يقول حقيقتها شفعة يبحث في الشفعة حقيقته مؤنث لكن ما قال حقيقتها قال حقيقته لا بد من التأويل حقيقته أي حقيقة أمر الشفاعة أمر شفاعة والأمر هذا مذكر امر الشفاعة هي التذكير والتأنيث وحقيقته أي حقيقة أمر الشفاعة أي الفائدة منها ما الفائدة ما الذي يترتب عليها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد أهل الإخلاص والتوحيد وإذا أطلق الإخلاص كذلك ماذا صرف إلى التوحيد هو الذي يتفضل أراد أن يغفر للمشفوع لهم، ولكن بواسطة هذه الشفاعة. الله تفضل وله الفضل جل وعلا. أراد ماذا؟ أن يغفر لهذا المشفوع لهم. أراد أن يخرج هذا من من النار. حينئذ جعل الشفاعة سببا في إخراجه. جعل سببا في قال: فيغفر لهم. بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه, ليكرمه اللام هذه للتعليم أي لأجل إكرامه إذن فيه فائدة تتعلق بالمشروع فيه وكذلك في الشفاعة فائدة أخرى تتعلق بماذا؟ بالشافع لأنه يدل على ماذا؟ على أن لهجة يعني ولله المثل الأعلى أنت في أمر الدنيا الذي يقبل قوله ليس كغيره أو لا؟ يعني الوساطة عندك هل تقبل من أي أحد أو من أناس معينين من أناس معينين كذلك إذا قبلت منهم دل على ماذا على أن له مكانه هذا الأصل وكذلك فيما يتعلق بهذا المعنى أن يشفع ليكرمه هذا بيان الحكمة بيان الحكمة من هذه الواسطة ولو شاء الله تعالى غفر له ابتداء فيكون في هذا اكرام للشافع من وجهين أولا اكرامه بقبول شفاعته اكرامه بقبول شفاعته وثانياً ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى إذن أكرمه بالقبول ولم يرده وثانياً فيه ماذا فيه إظهار لمكانته عند الله تعالى وارتفاع شأنه قال وينال المقام المحمود؟ قال هنا ماذا أن يشفع ليكرمه أي بالشفاعة في من أذن له أن يشفع فيه فهذا هو حقيقة أمر الشفاعة حقيقة أمر الشفاعة قدر ماذا أمر؟ من أجل اصلاح عود الضمير لابد من إصلاح لابد من الإصلاح لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعه هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار ولهذا يسألونها من الأموات وغيره ظنوا ماذا أنها بيد الولي والله عز وجل لا شأن له فيه في أمر الشفاعة هذا باطل هذا باطل لأن الشفاعة ملك لله تعالى كما مر معنا في قوله تعالى قل لله الشفاعه جميعا لله بكل له اذا تطلبها ممن ممن يملكها وهذا المسكين المخلوق لا يملك شيئا لذلك عليذ لا تطلب منه إذا اعتقاد المشركين في الشفاعه في كونها تطلب من الشافع ابتداء هذا اعتقاد باطل اعتقاد باطل قال وينال المقام المحمود أي الذي يحمدهم فيه الخلائق كلهم بل وخالقهم او الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان على أن المقام المحمود معين وقيل عم من ذلك قال رحمه الله تعالى فالشفاعة التي نفاها القرآن ما أي التي كان فيها, ما كان فيها شرك. ما كان فيها شرك. ما كان فيها شرك يعني التي كان فيها وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله اشفع لي. هذا حكاية <تصفيق> <تصفيق> يا رسول الله اشفع لي هذا يسمى ماذا ها لو قال قائل وما أكثر القائلين اليوم من المشركين يا رسول الله اشفع لي إذن طلب الشفاعة ممن ها ممن يملكها أو ممن لا يملكها ممن لا يملك. لو أراد أن يطلبها ممن يملكها ماذا يقول؟ اللهم شفع في رسولك صحيح؟ لكن يا رسول لي أين أين الله أين اللهم أين يا الله؟ هل ليس عندنا دعاء؟ ليس عندنا سؤال للبارد اللواء على عندنا دعاء وسؤال المخلوق. او النبي صلى الله عليه وسلم: مشفعات منفية عنه. إذن يا رسول لي هذا باطل. هذا هو الشفاع المنفيه هذا هو عين الشرك فمن قال يا رسول الله شفاع لي مشرك ليس بمسلمين وقوله هنا تطلب من غير الله كل ما يطلب من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا القيد بينا مرارا أنه هل هو للاحتراز أو وصفا كاشفا هذه مسألة عصرية اليوم فيها نزاع كبير انتبه لكن ليست هنا في الخارج ها نعم لا يعرفه كثير من الطلبان لا يقدر عليه الا فيما لا يقدر عليه إلا الله حينئذ لو جعلتها للاحتراز معناه لو جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اعطني مالا ولو يسيرا لم يكن شركا لو قال يا رسول الله اسقني ماء لم يكن شركا لماذا لانه لو كان حيا لكان قادرا اما الشفاعه ليست ملكا له يا رسول ادخلني الجنة نجني من النار ليست له إذن هذا ما لا يقدر عليه إلا الله يكون شركا لو جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر لي ها لو كان حيا جاز السؤال ها لو كان حيا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر لي جاز أو لا جاز جاءه بعد, بعد لو كان حيا فقال اشفع لي شفاعه الكبرى ها ليست من شأنه قال يا رسول الله ادخلني الجنة وهو حي معي او لا انتم قال يا رسول ادخلني الجنه وهو حي هذا شرك اكبر لانه سال النبي صلى الله عليه واله ما لا يقدر عليه وعرفنا ان القاعده ان سؤال الحي الحاضر ما لا يقدر عليه يكون ماذا يكون شركا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اذا كان حيا وساله ما لا يقدر عليه الا الله فهو شرك كان ميتا ولو ساله وهو حي فيما يقدر عليه ها ليس ليس بشرك قال أعطيني هذا الماء اعطاه هذا الماء قال أعطيني مالا يسير. فاعطاه قال خذني معك بسيارتك لا باس كذلك قال تعال ها الى اخره حين يذكر هذا كله فيما يقدر عليه لو كان حيا إذن في الحياه فصلنا الحياه فصلنا طيب دخل القبر ها ياتي التفصيل او لا ياتي التفصيل او لا لا ياتي التفصيل كله يعتبر ماذا يعتبر شركا إذن عندنا صورتان اتحدتان حياتا وموتا شرك في الحياة وشرك بعد الموت ما لا يقدر عليه إلا الله لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو حي يا رسول الله أدخلني الجنة وهو حي ها بين يديه هذا شرك أكبر جاءه بعد موته عليه الصلاة والسلام قال أدخلني الجنة هذا شرك أكبر إذن سوات الصورتان شرك شرك هذا لأن زعافيه عند كثير من الموحدين بقي ماذا بقي الصوره الثانيه وهي انه فيما يقدر عليه لو كان حيا كما قال لو قال له استغفر لي الله عز وجل فاستغفر له حينئذ يكون ماذا او ادعو لي فدعا له حينئذ يكون جائزا هذه الصوره بعد موته بعد موته حينئذ هل هي ملحقه بالحياه فتكون جائزة لا تكون من قبيل الشرك ولو كانت مخالفة لكون الصحابة لم يفعلوا تكون بدعه أو شركا أصغر أم أنه لا فرق بينها وبين الصورة السابقة الجواب لا فرق لا فرق الدليل عموم النصوص الدالة على أن سؤال الميت مطلقا يعتبر ماذا شركا أكبر لا تفصيل بين هذا وذاك يريد الإشكال هنا فيما, فيما يقيد لماذا يقيد العلم ذلك في مثل هذا الموضع تطلب من غيرنا فيما لا يقدر عليه إلا الله بد من جوابه نقول أولا ليس المراد به ماذا أنها صفة للاحتراز هذا ليس كلام الله عز وجل ليس صفة لي للاحتراز ثانيا أنهم ذكروا الغالب لأن موجود الآن من المشركين يذهبون إلى القبور ماذا يطلبون يطلب ماء هذا لا يطلب هو يريد جنة نار يريد ولد يريد, يريد بركة حينئذ باعتبار الواقع صار التقييد فالتقييد هنا ليس للاحتراز فلا يأتي ات وقد فهم بعض الصحفيين الذين يقراون هكذا في البيوت وجاءوا بهذه الطامة فتن الناس في هذا اليوم وصاروا يكتبون ويؤلفون في هذه المسألة أن سؤال الميت فيما يقدر عليه لو كان حيا. أنه ليس من الشرك الأكبر بل هو من الشرك الأصغر أو من البدعة وهذا باطن والتمسك ببعض كلام ابن تيميه رحمه تعالى لا يفيده ذلك البت لأن لو سلمنا أن ابن تيميه رحمه تعالى قال بذلك فلا نقدم قول ابن تيميه على قول ربنا جل وعلا أو لا لو قيل بأن ابن تيميه قال ذلك او فيه إشارة من كلامه ولا يشير ولا يدل على ذلك حينئذ إذن يقول لو سلمنا بذلك باب التنزل كلام الله عز وجل مقدم على فهم ابن تيميه رحمه الله تعالى وأي أحد من البشر نتمية تيميه أو غيره لا يكون حاكما على الشرع البتة تابع لهذا لا يكون حاكما على الشرع البتة وليس هذا فيه طعن في أهل العلم كما يظنه كثير من الأغبياء والحمقى إذا قيل أنه لا يقدم على كلام الله تعالى لابن تيميه غيره فوجد في نفسه شيئا فأنا نتنقص ماذا العلماء كما لو طعن في هؤلاء الأولياء جاء المشركون قال تنقص أصحاب المراتب العالية تنقص الأولياء يفهمون من ماذا؟ إذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلها ولا ترفع إلى مرتبة الربوبيه ولا يستحق ذلك قال تنقص النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نفينا عنه خصائص الربوبيه وخصائص الألوهية فقد وضعناه أكرمناه وضعناه في الموضع الذي وضعه الله عز وجل اما ترفعه عن قدره قل لا كذلك العلماء لا ترفع عن قدره لانك اذا رفعته عن قدره جعلت قوله حاكما على الناس وهذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا ولذا قال تعالى فانت تنازعتم في شيء فردوه الى ها الله والرسول ما قرد باليتيم ولا بمقيم ولا لا احد ولا يرد لا مذهب حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا غيره وهذا نقوله بناء على ماذا؟ على أن الذي ينبغي على طالب العلم أن يبحث عن الحق وليس المراد به أن يتجرع وأن يتطاول على أهل علم لا لابد من الوسطية في هذا الحكم الشرعي أن ينظر فيه باعتبار ماذا؟ ألا يجعل حاكما ولا يقول ان قائل قوله تمي يضرب به عرض الحائط قل لا الأدب مع اهل العلم هذا واجب على طالبة العلم لكن إذا جئت تبحث لا تحتج على غيرك ولا أنت كذلك تتعثر بكون هذا الكلام لابن تمية أو, أو غيره قال هنا وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يا رسول الله اشفع لي إذن عرفنا في هذه المسألة أن يا رسول الله اشفع لي هذا في حياته وبعد موته يعتبر شركا أكبر في حياته وبعد موته يعتبر شركا أكبر لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يملك ولو كان حيا وأما ما يقدر عليه لو كان حيا في حياته بين يديه هذا لا باس به واما بعد موته فهذا يعتبر ماذا شرك أكبر وغير النبي من باب أولى واحرى وقول اهل العلم بالتقييد هذا من باب ماذا من باب ذكر الغالب والكثير عند هؤلاء المشركين انهم يسالون ماذا يسألون الموت والمقبورين ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل تبي لهذا قال هنا فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, إلا بإذنه من ذا أي لا أحد يشفع قال إلا بإذنه فيشفع أو لا صح أو لا إلا استثناء هنا أو لا إلا أداة استثناء إذن تثبت ما بعد إلا نقيض ما ثبت قبل الا والذي ثبت قبل إلا ما هو؟ ما هو <تصفيق> لفي الشفاعة الذي ثبت قبل إلا نفي الشفاعة كذلك قال ماذا؟ من ذا عرفنا هذا السفاة مشرب بالنفي ويفيد التحدي ما من ذا إذا لا أحد, أحد يشفعه إلا بإذنه فيشفعه إذن هذه الآية دلت على ماذا على أن الشفاعة على قسمين شفاعة منفية والتي قدمها وشفاعة مثبتة لأن يثبت لما بعد إلا نقيض ما قبل إلا ونقيض النفي الذي قبل إلا ما هو الإثبات الإثبات الذي هو ماذا تثبت الشفاعة تنفى الشفاعة تنفى الشفاعة. قال هنا ولا بعدها في الباب فلما أثبتها في مواضع فلما أثبتها في مواضع ونفها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان لان قلنا ماذا شفاعة كم قسم كم نوع كم نوع نوعان نوع الاول مثبته نوع الثاني منفيه ما الدليل الاستقراء والتتبع وجه الاستقراء كيف استقرات اي هو الذي ذكره هنا قال فلما اثبتها في مواضع ونفاها في مواضع لا يمكن أن نجعل مصدق المنفي هو بعينه مصدق المثبت هذا يمكن يكون في كلامك كلامك أنت آتي بالأمسق الكلام ثم أنقضه اليوم هذا لا يشكلها في مخلوق ليس بالمعصوم لكن القرآن لا فإذا جاء في موضع منفي فإذا جاء في موضع منفيا وجاء في موضع آخر قد أثبت حينئذ القرآن حق ويصدق بعضه بعضا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إذا لا يتناقض كذلك حينئذ نقول مصدق النفي غير مصدق الإثبات يعني حقيقة الشفاعه المنفيه هذا مره بالمصدق ما يصدق عليه الله المعنى معنى كيف نفسر المنفي وكيف نفسر المثبت نقول نفسر المنفي بغير تفسير الشفاعه المثبته حينئذ صار هذا على على فرض وهذا على على فرض حينئذ لا, لا يجتمعان لا يجتمعان في موضع واحد لأن التناقض إنما يكون في مصدق واحد تقول زيد قائم جالس زيد قائم جالس كيف قائم جالس زيد قائم جالس هذا في تفصيل <تصفيق> يقول زيد القائم جالس إذا كان المصدق واحدا فعينئذ يكون تناقض بمعنى ماذا أنه يحتمل إذا قلت زيد زيد بن خالد زيد بن عمرو إذا زيد قائم جالس فهل المراد بجالس وعين زيد الأول أو غيره إن كان واحدا فإنذن يكون تناقضا بشرط أن يكون في زمن واحد فإن كان في زمنين زيد قائم في الصباح جالس في المساء لا فيه فكت الجهة لكن في موضع واحد في محله الآن زيد قائم جالس في هذه الثانية حيني هذا باطل لماذا لأنه تناقض لأنه إما جالس وإما إما قائل هذا باعتبار الناس مخلوقين أما ما يكون في شأن فلا بد من فك الجهه يتعين ذلك وإلا لزم من ذلك ماذا التناقض قال هنا فلما أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة وحقيقة المنفية هي التي تطلب من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله وحقيقة المثبته هي التي تطلب من الله إذا فرق بينهما المنفيه تطلب من غير الله والمثبة تطلب من من الله تعالى والذي يطلب من الله غير الذي يطلب من من غيره فالذي يطلب من الله عبادة والذي يطلب من غيره شرك وفرق بين هذا وذاك ولذلك عرفنا فيما سبق أن مناسبة ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى لباب الشفاعة في كتاب التوحيد أنه ذكر نوعا من أنواع الشرك الأكبر ولكن لما كان فيها تفصيلا هو أراد أن يذكر ماذا؟ أن يبين حقيقة دين المشركين وأنه هو الشفاعة المنفية التي نفاها الكتاب والقرآن والسنة حينئذ الشفاعة الشركية تنافي أصل التوحيد أو لا؟ تنافي أصلته ولذلك ذكر باب الشفاعة هنا في هذا في هذا المحل قال فلما أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان إذا ذكر الشفاعة هنا في هذا المقام لأن الشفاعة نوع من الدعاء نوع من من الدعاء وعلمنا القاعدة السابقة أن الدعاء كله عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر يدخل في الدعاء الاستغاثة ويدخل في الدعاء الشفاعة فهي نوع من أنواع الدعاء هذا وجه كونها شركا باعتبار آخر مع كون البارد اللي نص على أنها شرك التعليل حينيذ يكون باب التأكيد قال رحمه الله تعالى ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. أي قيدها صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه تقييد لأهل الشفاعه قال هذا لفظ خالصا من قلبه إذن لابد من ماذا؟ لابد من عمل قلبه قد يقول قائل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بجوارحه قلنا دلت الأدلة العامة والخاصة على أنه لو وجد في قلبه الإخلاص حقيقة لزم منه وجود العمل الظاهر لقاعدة التلازم بين الباطل والظاهر. إذا صلح القلب صلح جسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم, لألا يتوهم المشركون أنها نائلتهم. وانما تنال شفاعه الموحدين الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير كما تواتر اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه مثقال ذره مثقال خردله من ايمان من ايمان اي ايمان شرعي, إيمان شرعي قال انتهى كلامه رحمه الله اي كلام شيخ الاسلام الذي ساقه المصنف هنا فقام مقام الشرح والتفسير في هذا الباب وهو كاف وهو كاف وهو كاف هكذا كاف أو كاف ها شعراب كاف أو كاف ها ها أجيب يا نحاة مكة كافن ولا كافن أولاً قبل التعليم كافن أو كاف ها كافن طيب هذا أولاً وهو كافن تعليم خبر خبر مجرور هي لوت ها مسعود تنوين عوض أي والتنوين ما نوعه التنوين عوض لا إله إلا الله أي والتنوين ما نوعه التنوين ليس محذوفا كافيا تنوين عوض هكذا عوض هو تقول تعوض وهذا يقول عوض لا لا لا عوض هذا الصلاح ما تقول عوض هو تنوين صرف تنوين تمكين تنوين امكانيه كل اسماء المسمى واحد ليس تنوين عوض قيل به قيل لكنه ضعيف ذكرناه مرارا تنوين العوض لا يكون في باب قاض ولياء في القاضي وفي المستشري ساكنه في رفعها والجري ها ساكن باعتبار اصلها ثم نونت التنوين الاصلي الذي هو ماذا تنوين الصرف ثم التقى ساكنان الذي هو الياء في القاضي ساكنه إذن هي ساكن القاضي لا دون ال طبعا قاضي ثم قاضين اجتمع عندنا ماذا ساكنان الياء والنون حينئذ نحن بين امرين الاصل في القاعده ما هو تحريك الاول الساكنين هذا الاصل اذا التقى ساكنان فحرك الاول كذلك ومن الناس حركت الاول انمرؤ حركت الاول طيب هنا لا يمكن تحريك الاول لماذا لانك اسقطت الحركه الاصليه حركه الاعراب التي هي أصل تدل على معنى في الكلمة فمن باب أولى وأحرى ان لا تحرك اليا بحركة عارضة ويتخلص من تقاسها كنين فلما منع الأصل منع العالم إذا لا يمكن تحريك اليا فحصل ماذا؟ تقلنا إلى مرحلة ثانية وهي حذف اليا وهذا بشرطين الشرط الأول بد من تحقهما أن يكون المحذوف حرف علّة أن ان يكون دليل دال عليه وهو الكسر قبله قلت حينئذ ماذا قاض ولذلك تقول جاء قاض فالتنوين هنا ليس عوضا ليس عوضا يكون عوضا في ماذا في نحو غواش وجوار في الممنوع من الصرف واما في باب قاض فالصحيح الذي عليه جمهور النحات أنه ليس تنوين عوض وإنما هو تنوين صرف على على أصله إذن وهو كاف تعربها كذا هو هذا مبتدا كاف هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدره على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين فقط ليس ثم زائد <تصفيق> إذن وهو كاف ليس عوضا إنما يكون عوضا عن حرف في باب جوار وغواش ممنوع من الصرف وله علة طويلة بيناها لكن هذا لا نعبر إذا عبرت تعبر بما هو مصالح عليه كل التنوين باب الصلاح إذا قلت هذا عوض معناه ماذا صار من تنوين العوض إما كلمة وإما جملة وإما, وإما حر وليست باب قاض ومشتر هذا ماذا ليس من هذا القبيل إذن وهو كاف واف كذلك كافي هذا الأصلاح هذا الأصلاح حين أسقطت الضمه للثقل فالتقى ساكنا على إلى اخره بتحقيق مع الايجاز والاختصار من المصنف له إذن أوجز المصنف هنا وذكر ما يتعلق بماذا بشفاعة على وجه الإجمال وفيه كذلك شيء من من التفصيل حينيذن يكون لي لكلام المصنف رحمه الله تعالى ثم قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من الايه قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت هذا الباب نظير الباب السابق الباب السابق عرفنا أن المرض به الشفاعة الشركية تنافي اصل التوحيد والبراءة منها دخلة في حقيقة التوحيد هنا كذلك هنا كذلك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده هداية ليس بيده هداية احد من الخلق هداية توفيق، فغيره من باب أولى وأحرى، قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من احببت هذا الباب الثامن عشر من أبواب كتاب التوحيد، هذا الباب نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، واعظمهم عند الله تعالى جاهل وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق وإنما الهداية كلها بيد الله وحده فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أن الإله الحق هو الله عز وجل باب قول الله تعالى إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة فيه بذلك لأن المراد به هنا ماذا هداية التوفيق فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، فغيره من امتي من باب أولى وأحرى. إنك لا تهدي تهدي نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي. حينئذ تعم لا لأن تهدي عرفنا أن الفعل مضارع، والفعل مضارع في سياق النفي يكون من صيغ العم، من صيغ العم. لكن هنا المراد به ماذا؟ المراد به نوع. من أنواع الهداية فالعموم ليس مطلقا لأنه لو أرادنا الهداية مطلق الهداية لشمل ماذا هداية الإرشاد والدلالة وهذه ليست منفيه بل مثبته للنبي صلى الله عليه وسلم إذن المراد به هنا ماذا نوع خاص ثم هو عام فيه هداية التوفيق من حيث اللفظ العام هذه تحتها أفراد يعني لا تهدي من أحببت هداية التوفيق لا عمك ولا غيره أي أحد إذا أفراد لا حصر لهم يدخلون تحت ماذا تحت هداية التوفيق ففي عموم من هذا الوجه إذن الهداية المراد بها هنا هداية خاصة ولا ينافي ذلك ماذا لا ينافي أن يكون من الفاظ العموم كأنه قال لا هداية توفيق عم أو لا عام له أفراد نعم له أفراد هذا المراد به إذن إنك لا تهدي هل هذه الصيغة صيغة عموم الجواب نعم لكنه عموم خاص في فرد خاص وهو عام وتحته أفراد إنك لا تهدي من أحببت من أحببت أحببت أحب زيد عمرا يتعدى أو يلزم اليوم نحو اليوم النحو هذا كالملح الأصل كل درس يكون فيه نحو الاصل هذا لكن نحن تركناه لكثره الشكوى ها. نفهم قرانها الا لو عرضنا تفسيرا ولذلك يقول لي لماذا لا تدرس التفسير سنتعب اذن من أحببت احب لازم او متعدل لا اله الا الله متعدل شعني متعدل ما معنى متعدي انه ينصب مفعولا ينصب مفعولا لا نقول ينصب لو قلت ينصب دخل كثير من افراد اللازم أو لا مثل ماذا أجيب انا نعم مررت بزيد قال نعم احسن جاء زيد ضاحكا ها ضاحكا جاء زيد ضاحكا جاء فعل لازم أو متعدي بالإجماع بالإجماع أنه لازم كذلك نصب هنا او لا ضاحكا هذا حال صاحب الحال من؟ زيد العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال فزيد مرفوع بجاء جاء زيد زيد فاعل والعامل فيه جاء ضاحكا هذا منصوب النصب له ماذا؟ جاء إذا نصب او لا نصب إذا لو قلت الفعل المتعد هو الذي ينصب هكذا ينصب دخل قام ونحوه وجاء دخل فعل لازم او لا دخل معنا ماذا افعال هي لازمه لكن الصواب نقول ماذا ها ما ينصب مفعولا به فقط حينئذ ما ينصب غير المفعول به ولا ينصب المفعول فهو فعل لازم وليس به متعد طيب أحب زيد عمرا أحببته. يتعدى بنفسه إذن هو متعدد الآية هنا قال إنك لا تهدي من أحببته تقدير المفعول به المحذوف فيه قولان من أحببته آه. صارت المحبة هنا عينية من أحببته هدايته صارت منفكه الإشكال على التقدير الاول الأول من أحببته يعني أحببت عينه حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب وهو مشرك إذا محبة المشرك لا إشكال فيها صح او لا أحببته إذا تحبه أردت هدايته وهو مشرك والآية نزلت في في مشرك فهي داخلة في العموم قطعا حينئذ ورد ماذا ورد إشكال فالتقدير بكون المفعول به هدايته أو لا للسلامة من هذا الاعتراض ثانيا لو قدر مقدر بان المفعول به الها احببته حينئذ المراد بها المحبه الطبيعيه التي لا تنافي الولاء لا تنافي الولاء إذن انك لا تهدي من احببته هدايته هذا المفعول به هدايته فالمفعول محذوف اي احببته هدايته لا من احببته هو عينه احببته يعني تحبه هو بعينه هذا إن وجد فإنما يفسر بماذا يفسر في محبة الابن لأبيه أو لعمه ونحو ذلك محبة طبيعيه محبة طبعية وهذه لا تؤثر قال هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنك والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهار خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو زاد ولأمته لأن ما به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته سيان الأحكام الشرعية واحدة. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمن في هنا الذي هو مدخول لا هداية التوفيق والإلهام إذا نوع خاص من نوعي الهداية لأن الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد والمراد بها الإيضاح والبيان والدع هذه عامة تكون من الله تعالى بينه وارشد وأنزل كتبا وأرسل رسلا وتكون من الأنبياء والمرسلين تكون من العلماء تكون من طلبه العلم تكون من أي أحد فكل من أرشد غيره فهو هاد فهو هاد لكن بهذا المعنى يعني دله وبين له وأرشده وأما هداية التوفيق وهي القبول وانشراح الصدري فهذه خاصة بالله تعالى لا يشراكم فيه احد كالخلق والرزق ونحو ذلك ولذلك نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت قال والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام هو خلق الهدى في القلب وإيثاره يعني على غيره وذلك لله وحده يعني يجعله ماذا يجعله مهتديا هداه فصار ماذا فصار مهتديا قد تعلمه ولا يتعلم وقد يتعلم صحيح ام لا علمته فتعلم علمته فلم يتعلم إذن علمت هذا قد يقبل وقد لا لا يقبل هذا باعتبار ماذا؟ المخلوق هديته فاهتدى لم يهتدي يصح أو لا يصح؟ يصح هديته بمعنى بينت له هدايه التوفيق ليست الي انتهينا منها حينئذ هديته بمعنى بينت له اهتدى لم يهتدي صح الإثبات والنفي صح الإثبات والنفي من جهة الباري جل وعلا هديته بمعنى ماذا؟ يحتمل النوعين هديته فاهتدى فان كان المراد بها هدايه التوفيق فهي من خصائصه جل وعلا وعن صار اهتدى لازما لهديته لانه شاءه واراده فلا بد ان يكون واما اذا كان المراد ماذا اذا كان المراد به هدايه الدلال وارشاد فقد يكون من جهه الباري جل وعلا هديته فلم, فلم يهتدي اما هديته فلم يهتدي والمراد بهداية التوفيق هذا ممتنع لا يصح ولا يقع لماذا لأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة وهذه لابد إذا أراد الله عز وجل شيئا لابد أن يكون فإذا أراد هداية زيد من الناس لابد أن يهتدي إذا هديته فاهتدى باعتبار المخلوق يصح الإثبات والنفي وليس بلازما. قد أبين له وأرشده وأهديه لكنه لا لا يهتدي أما باعتبار الباري الله وعلا فيكون على على التفصيل قال رحمه الله تعالى وهو القادر عليه وذلك لله وحده وهو القادر عليه كقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم المنفي هداية التوفيق والإلهام ولكن الله يهدي من يشاء علق بماذا بالمشيئه فإذا شاء هداية أحد هداه تدل ان يهتدي قال إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وأما هداية البيان والإرشاد والدلاله فقال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقد يهتدي وقد لا لا يهتدي فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والاخرويه فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته حرص, حرص قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هدايته من أحب هدايته، قدر المفعول به ماذا؟ هدايته، من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان، ووضح اوضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق وعباده غيره من سائر المخلوقين أولى بالبطلان هذا قياس أولوي يدل عليه النص والعقل قال رحمه الله تعالى في الصحيح ورض به الصحيحان. الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أي في الصحيحين عن ابن المسيب بفتح الياء عكذا قيد المصنف الصعب أنه يجوز في الوجهان كله مسيب فبالفتح سواء بسعيد فلوجهين حواه يجز به الوجهان وأما ما شاء عنه سيب الله من سيبني هذا لم يصع عنه أي في الصحيحين عن ابن المسيم بفتح الياه وإنجزه كسر مسيب واسمه سعيد بن مسيم ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المرسين قال ابن المدينه لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين قد نهز الثمانين وكان مما خرج على حجات وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان وكذلك جد وحزن صحابي استشهد به اليمامة ولم يقولوا ماذا أنه خارجي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضرت أبا طالب الوفاة حضرت الوفاة أبا طالب صحيح. أبا. إذن هذا منصوب مقدم أبا طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة أي حضرته علماتها مقدماتها. مقدماتها وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفع الإيمان لو آمن يعني الله تعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن حينئذ لنا في مثل هذا النص أحد أمرين إما أن نقول لما حضرت ابا طالب من الوفاة أي علاماتها مقدمات الوفاة وليست المعاينه أو نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن القصة التي يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم هي محتملة محتملة لاي شيء للتخصيص وإن كنا لا نحمل على التخصيص إلا بدليل منفصل لكن ثم شائبة حينئذ هنا النص إما أن نقول المراد به ماذا المقدمات والعلامات فيطرد إذن لانه إذا جاء وقت المعاينه راى وفاه يعني ملك الموت هذا مرض به حضرته الوفاه حينئذ لو تاب لو قال لا اله الا الله ما تنفعه فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمي وقد حضرت الوفاه قل لا اله الا الله معناه ماذا ستنفعه والنصوص تدل على ماذا بل الاجماع يدل على ماذا على أنه لا لا تنفعه فاما ان يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون على على تقدير مضاف قال لما حضرت بطال من الوفاه أي الموت أي حضرت علامات ومقدماتها وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمل المعاينة راد به ماذا أنه رأى ملك الموت حين انتهى أمره ويدل على هذا ما وقع من المراجعة بينه وبينهم ويحتمل أنه انتهى إلى تلك الحالة فيكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لما مات لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى إلى غيره يعني يحتمل أنه من من خصائصه والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يميل إلى هذا أنه من من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يقال بأنه عاين والنص محتمل لي لذلك قال لما حضرت أبا طالب الوفات جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايته وشفقه عليه لما راى منه النصح والاجتهاد فيما يصلح أمره والذب عنه بماله وحاله وولده وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الاقارب والاباعد صنع وصنع يجوز الوجهان وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الاقارب والاباعد معه صلى الله عليه وسلم وفيه جواز عياده المشرك لأنه كان مشركا أراد منه ماذا زيارته وهو في هذه الساعة وأراد دعوته إذن لغرض لامر في خير وفي جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه إذا رجي إسلامه وحمل العلم إذا كان في مصلحة راجحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل ماذا الدعوة إذن الذهاب بالدعوة لا اشكال فيه وإن كان العصر ماذا أن المدعو يأتي يبحث هذا العصر لكن الذهاب بالعلم هذا اذا كان فيه مصلحه راجحه فنيد نبس به قال وعنده عبد الله ابن أبي اميه وابو جهل يحتمل على بدون واو يحتمل ان يكون المسيب حضر مع اثنين فإنهم كلهم من بني مخزوم وكانوا اذ ذاك كفارا فقتل ابو جهل على كفره واسلم الاخران وكانت كنيه ابي جهل أبا الحكم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابا جهل وأخبر أنه فرعون هذه الأمة قال وعنده عبد الله ابن أبي أمية أبو جهل فقال له يا عمي, ها يا, عمي يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر لأنه كان مشركا كافرا فإذا قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها قد يقول قائل هنا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقام يقتضي لماذا ماذا يقتضي الى بيان ونحن دائما نقول ماذا لا اله الا الله تنفع الا باعتقاد معناه الى اخره وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ما الجواب نقول هو يعلم نحن نقول لا اله الا الله معناها وتقتضي الى اخره نقول ذلك لمن لم يفهم العجم الذين لو قرأوا لا اله الا الله ما فهموا المراد لكن ابو طالب يفهمون ابو جهل اذا قيل لا اله فهم المراد انها تبطل جميع المعبودات وتفريد المعبود الحق وهو الله عز وجل بالعبادة إذا فهم المراد ولا يحتاجون إلى ماذا إلى التنصيص فيكفي حينئذ أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وهو يفهم المعنى حينئذ اشتراط المعنى في العصور المتأخرة لا سيما عند عند العجمة لسانية والعجمة العقلية حينئذ هذا من باب التفصيل من باب الإيضاح. وليس من باب شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبينه لانه داخل في مفهوم لا اله الا الله لأن اللفظ له معنى له دلاله يدل على ماذا يدل على هذا المعنى الذي يجهله كثير من من الناس قال ولعلمي صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب بما دلت هكذا يعني بين الذي ذكرت لكم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي طالب يعلم معنى لا اله الا الله ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص عبادة الله وحده فإنما قالها عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين لا بد من البراءة من النوعين الشرك والمشركين أما البراءة من الشرك فقط ثم المشركون إخوان لنا هذا لم يتحقق عنده وصف التوحيد انتبه لي ودخل في الإسلام لأن العرب يعلمون ما دلت عليه العرب الذين هم عرب يعني باللسان ليس بالنسب والجنس فقط لأن العرب يعلمون ما دلت عليه فلا يقوله إلا من ترك الشرك وبرئ منه وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه. ولهذا عارضوه بما يأتي قال وعمي مناد مضاف عمي هذا الأصل مناد مضاف يجوز فيه إثبات اليا وحذفها يجوز فيه اثبات الياء وحذفه عمي بالاسكان عمي ب بالفتح وابقاء الكسره دليل عليها يعني بعد بعد حذفها عمي ما حذف الياء تبقى الكسره دليل عليها كما هنا وفيه ثلاث لغات وفيها على جهه التفصيل ست لغات ست لغات موجوده فيه قطر الندوى وشرحها قال كلمه احاج لك بها عند الله كلمه بالنصب بدل من لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل هذه تقتضي ماذا مفعولا به مفعولا به حينئذ كلمه هذا بدل من لا اله الا الله لا اله الا الله في محل نص مقول القول كلمه بالنصب بدل من لا اله الا الله ويجوز الرفع خبر مهتدئ محذوف اي هي كلمه, كلمة. واحاج بتشديد الجيم أحاج يجوز فيه الوجهان. احاج بالرفع على ان الجمله ماذا صفه لكلمة فهي مستقله احاج به بالفتح على انه مجزوم قل احاج يعني صار ماذا جوابا لي لقل كذلك واذا كان جوابا لي للامر والطلب صار مجزوما قل تعالوا أتلو كذلك قل تعالوا أتلو, اتلو بدون واو أتلو هذا الاصل حذمه الواو للجازم اين الجازم وقوعه في جوابه في جواب الطلب إذن وأوحاد بتجديد الجيم من المحاجة يجوز فيها الوجهان، فعلى الضم فهي صفة لكلمة، وعلى الفتح فهي مجزومه جوابا للأمر قل، والمعنى اذكرها حجة لك، قال من المحاجة وهي مفعله من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم في جواب الأمر الحاج على هذا العجز ذي وجه آخر، أي أشهد لك بها عند الله كما في الروايه الأخرى وبرهانا اعتذر بها لك عنده وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه كان مشركا وجاءه عند الوفاة اذا لو أسلم هل تنفع هذه الكلمة ودخل بالإسلام أنفعته اذا عبر بماذا بالخواتيم قد يكون مسلما في حياته كله وإذا جاء عند الموت كفر وقد يكون بماذا بالعكس انما الأعمال بالخواتيم قال وفيه دليل على ان الاعمال بالخواتيم لانه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والاثبات لنفعته ودخل بها في الاسلام وان لم يعمل شيئا صحيح وان لم يعمل شيئا ها صرنا مرجع الليله وال... <تصفيق> نعم في هذه الحاله نعم في هذه الحالة أسلم فمات مباشرة لم يستطع أن يعمل شيئا ما دخل وقت صلاة ولا راى هلال رمضان ولا هلال ذي الحجه حينئذ نقول ماذا هذا عاجز لم يبلغه ذلك الواجب لا نقول عاجز وإنما نقول لم يجب عليه حتى نقول ماذا ترك عمل لم لم يترك عملا إذا لو قالها ومات مباشرة قلنا هذا مات على على الإسلام أين كلامكم في الإيمان قلنا لا باس كما هو لا رجوع نبقى على ما هو عليه لكنه معه مع القدره من وجبت عليه الصلاه وجب ومن وجب عليه الصوم فقد وجب واما من لم يدرك لم يجب عليه ولذلك لو مات احد في هذه الايام قبل شهر رمضان وجب عليه شهر رمضان ما وجب لانه ما بلغه متى يجب عليه اذا دخل الشهر اذا ودخل بها في الاسلام وان لم يعمل شيئا غير ذلك فتجري عليه حينئذ احكام الاسلام قال هنا فقال له قائلا هما عبد الله بن ابي اميه وابو جهل اترغب عن ملة عبد المطلب استفاؤه الاكار اترغب عن مله اي عن دين عبد المطلب يعلمون ان الشرك دين يعلمون ماذا أن الشرك دين قال ماذا عن مله عبد المطلب ما هي المله عباده الاصنام إذن عبادة الأصنام هذه عقيدة المشركين دين المشركين وليست هي ماذا الإسلام إذن أدرك حقيقة الدين حقيقة الإسلام بخلاف هؤلاء الذين انتسبون إلى الإسلام ثم يقول هؤلاء مسلمون لكنهم وقعوا في الشرك الأكبر كيف مسلمون وقعوا في الشرك الأكبر دينان فلا يقال فيه مسلم نصراني كذلك لا يقال فيه مسلم مشرك صحيح لأن هذا دين هو يقول الآن ماذا أبو جهل يقول ماذا يقول أترغب عن ملة عبد المطلب يعني عن ديني عبد المطلب فدينه عبد المطلب هو عباده الأوثان إذا لا يتحقق ماذا إسلام و... وشرك ولذلك لما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عمه من الشرك بقول لا إله إلا الله أتركوا عبادة الأوثان إذا ترك عبادة الأوثان هو الإسلام ومر معنا كسر الأوثان في مفيد المستفيد قال هنا لما علم من شده تمسكه بملتهم ما حياطته النبي صلى الله عليه وسلم وخشيا أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله ذكراه الحجة الملعونة التي يحتد بها المشركون على المرسلين وهي تقليد الآباء والكبراء إن وجدنا اباءنا على امه وإن على آثارهم مقتد أم المراد بها ماذا هنا؟ على مين على دين ومله على دين إذا إن وجدنا اباءنا على على امه اذن على على دين قال فإن مله عبد المطلب الشرك وعباده الاوثان تبين هذه هذه فائده مهمه جدا في مساله العذر بالجهل كذلك فما لا يقال يهودي مسلم كذلك لا يقال مسلم مشرك لا يجتمعان البته فان مله عبد المطلب ما هي مله عبد المطلب الشرك وعباده الاوثان فالذي يشرك ويعبد الاوثان هذا على مله عبد المطلب وليس بمسلم وان قال لا اله الا الله ولذلك لو كانت لا اله الا الله لا تقتضي ترك عباده الاوثان وكان الجمع بينهما لما صار انكار لقال عبد المطلب نعم اقول لا اله الا الله وتبقى الاصنام على حالها لا تعارض بينهم لما تعارض لا تعارض اذا كان المجرد قول فقط دون ما تقتضي هذه الكلمة حين الله تعالى، لكن لما فهما أبو جهل من معه أن هذه الكلمة تقتضي بطلان عبادة الأوثان أدرك أن هذا منابذ ومناقض لملة عبد المطالب التي هي عبادة الأوثان إذا لا لا يجتمع فهم هذا الحديث والنظر فيه والتأمل يبين لك حقيقة المسألة التي يذكرون أن فيها نزاعا وليس فيه نزاع. قال فإن, فإن ملة عبد المطالب الشرك وعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليةهم كذلك وأخرج الكلام مخرج للصفاء مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحدة في قلوب الظالمين هكذا في التيسير الضالين ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره قال المصنف فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما في المسائل عندهم اقتصرا عليها يعني لم يذكر إلا هذه الحجه فقط وفيه المسألة الكبيرة وفي المسائل الكبرى وفيه المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله تفسير قوله قل لا إله إلا الله قال له قل لا إله إلا الله قال أترغب عن مله عبد المطلب؟ ولا يختلف اثنان عندهما شيء من العقل أن ملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان إذن فيها تفسير معنى لا إله إلا الله فهذا الحديث يفسر معنى لا إله إلا الله لا يجتمع مع لا إله إلا الله عبادة الأوثان قال وفيه المساله الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم يعني من المتاخرين كل منهم يزعم أنه على علم ثم لا يفهم معنى لا إله إلا الله أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله منه قال وفيه يعني في هذا النص أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام وكذلك ولو كان دكتورا قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله حينئذ قل لا إله إلا الله معنى لا بد أن يترك عبادة الأوثان فالذي يقول لا إله الله وإن صلى وإن صام وإن حج. وإن فعل ما فعل من العبادات لكنه يعبد هذه القبور هذا ليس بمسلمين ليس بمسلمين أبو جهل يعرف هذا بل كما مر معنا اليهود والنصارى يعرفون ذلك أن الأنبياء بعثوا بها بالنهي عن عبادة الأوثان وتكفير من فعل ذلك قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعداء يأتي بقية البحث الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين